ونُيَسْرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَاتِ الْذِّكْرَةَ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَ الَّذِي يَصْلَنَ نَارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى